وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالكم مفتون فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتون مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام إن أشد الناس حرمانا وأعظمهم خسرانا وأكبرهم خيبة من عرض عليه الربح العظيم والخير الكثير والفضل الواسع الجزيل فأباء إلا أن يحرم نفسه من هذا الخير إن من أقسى الناس قلوباً ذلك القلب الذي لا يحركه الترهيب ولا التخويف من النار ولا يؤثر فيه الترغيب ولا التحفيز إلى الجنة لا يؤثر فيه أن يسمع أن من عصى الله كان من أهل جهنم ولا يؤثر في قلبه أن من أطاع الله كان من الفائزين برضوان ربه في الجنة قد تساوى عنده كل شيء هذا أشد الناس حرمانا إن أشد الناس حرمانا أيها الإخوة من يسمع عن شهر رمضان ويسمع ما جاء عنه في الأخبار الصحيحة على لسان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولكنه بعيد عن رمضان كأنه كأن رمضان هذا شهر لقوم آخرين أو كأنه والعياذ بالله ليس من أهل هذا الدين الذي جاء رمضان من أجلهم ماذا نقول لهؤلاء وقد حرموا أنفسهم من لذة الصيام وحلاوة القيام بل وحتى من الصلوات المفروضة وقد عاشوا بل غرقوا في المنكرات التي حرمها الله عز وجل عليهم وهم لا يزالون مصرين عليها ومقيمين عليها بل ويزداد الفحش والإجرام في رمضان لغفلة الرقباء عنهم الناس مشغولون في صلاتهم مشغولون في صلاة تراويحهم مشغولون في مساجدهم وهؤلاء مشغولون في خمورهم ومخدراتهم وحقنهم ومنكرهم وأفلامهم ومسلسلاتهم وفجورهم فمتى يدرك هؤلاء متى يفهمون متى يفهمون أنهم قد ضيعوا أكبر صفقة لهم في حياتهم ألم يسمع هؤلاء حديثا واحدا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب وللله فيه عتقاء من النار وذلك كل ليلة فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً كيف نكلمهم؟ بأي لغة؟ بالعربية؟ قد لا يفهمون حين يسمعون الآن نكلمهم بالعمية؟ نقول لهم حرام عليكم رمضان اللي بيضيع حرام عليكم تكونوا شباب في غاية الصحة والقوة ونعد عليكم في السابعة صباحا والثامنة صباحا بل وفي الظهيرة وقدام الناس كلها وانتوا بتاكلوا وتشربوا وكأنكم لم توحدوا ربكم يوما نقول لهم ايه كيف نكلمهم لما يكون واحد شايف كل المسلمين الموحدين بيصوموا في النهار وبيحفظوا على الصلوات في المساجد وحتى المقصر في الصلوات في غير رمضان بتلاقي المسجد مليان في رمضان بالمصلين وده في جنب تاني كأنه مش مسلم أصلا واسمه محمد واسمه علي واسمه عبد الرحمن وأسماؤهم بريئة منهم إلا أن يتوب الله عز وجل عليهم ماذا نقول لهؤلاء بأي لغة نكلمهم إذا كان الترغيب والترهيب اللي في كلام ربنا وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مش جايب معهم نتيجة وقد ذكرت لكم من قبله هذا الحديث الخطير حين يدعو جبريل ويؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكلما صعد درجة من درجات المنبر قال آمين والحديث راه بن حبان في صحيحه وصححه الألباني رحمه الله فتعجب الصحابة استغربوا لأنهم سمعوا من الرسول كلام ما كانوش بيسمعوه كلمة آمين تتكرر ثلاث مرات وهو طالع المنبر ما كانش بيقولها عليه الصلاة والسلام فسألوه فقال لهم عليه الصلاة والسلام أنا, أنا أنزل على غير عادتي في خطبي إلى العامية لأنني مش لاقي كلام أقوله القلب يا إخواني أكاد يحترق والله العظيم المخدرات والبنج والخمرة في نهار رمضان الأفلام والمسلسلات والأغاني كله زي ما هو محلات البلستيشن اللي بتلهي الشباب وتضيع صلواتهم مفتوحة وقاعد فيها الشباب ومعاهم الحاجة السائعة وبيفطروا وأنا وقفت على هذا بنفسي النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة إن جبريل عليه السلام اللي هو أمين الوحي قالوا هو طالع المنبر وقال له من أدرك رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقال صلى الله عليه وسلم آمين يعني اللي يعد عليه رمضان وما عملش حاجة ربنا يغفر له بها ذنوبه وما استغلش الشهر الكريم في أنه يتوب لربنا ويرجع عن المعاصي ومات على كده يكون من أهل النار ويطرد من رحمة ربنا جبريل يدعو ومحمد رسول الله يقول آمين ثم قال ومن أدرك أبويه فلم يدخلاه الجنة أو فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين قال فقلت آمين عليه الصلاة والسلام الذي لم يبر أبويه ولم يحسن إليهما حتى مات كان عند الفرصة وضيعها فأبعده الله قال ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقال آمين فصلوا عليه صلى الله عليه وسلم فهذا الذي أدرك رمضان ولم يغفر له طب ما هو لم يغفر له طب ما يمكن ربنا عز وجل لا يريد أن يغفر له لا المقصود هنا أنه ما عملش حاجة أصلا عشان يغفر له هو ما من الذنوب اللي بيعملها في غير رمضان أصلا هو ممتنعش عن المخدرات أصلا هو ممتنعش عن البنجو أصلا هم لسه لغاية دلوقتي عملين يبيعوا البرشام المحرم أصلا هم مش فارق معاهم صيام من إفطار من قيام من نوم هم الآن قد لا يسمعون ما نقول وإحنا عملين نصرخ نصرخ لنفسنا احنا وللي قاعدين حوالينا لأن كتير منهم نايم أصلا عن الجمعة مش فارق معاه جمعة سلم يا رب أي حرمان أعظم من هذا الحرمان أي خسران أشد من هذا الخسران يا محروم يا محروم هتفو أمتى وقتك بيضيع وعمرك بيضيع يا اللي بتفطر في نهار رمضان وبتأكل قدام الناس كلها ألا تستحي طب يا أخي إذا ما كانش عندك دين خلي عندك دم شيء من الحياء راعي أن فيه مسلمين صيبين وفيه نصارى بيتفرقوا على المسلمين الخيبنين نسأل الله أن يتوب على المسلمين جميعا اسمع إلى هذا الحديث أصلا هنقول لك هنجيب لك منين ما عندناش إلا قال الله قال رسول الله هنجيب لك منين كيف نحدثك؟ في صحيح ابن خزيمة وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما معلقين من عراقي بهم معلقين من عراقي بهم تسيل دماءهم، فلما سأل عنهم صلى الله عليه وسلم قيل له هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم اللي بيفطر قبل تحلة الصوم قبل الموعد الذي حدده الله عز وجل، ثم أتم الصيام. إلى الليل دول لا يبالون بما قال الله ولا بما قال رسول الله وأعدين في النهار متجمعين كده والعياذ بالله وتعدي عليهم الأعدى المشؤومة هم أعدين اللي ماسك حؤنا واللي ماسك برشامة واللي ماسك والعياذ بالله إزازا من هذا الزجاج اللي مليان منكر واللي كذا واللي كذا وعايشين حياتهم بل والله إنها حياة الجحيم هذا إذا لم يتب إلى ربه عز وجل فسيندم أشد الندم يقول يا ليتني قدمت لحياتي طب من كنت تعايز حياتك في الدنيا بتعمل كل اللي انت عايزه لكن قد أدرك ولكن بعد فوات الأوان أن الحياة الحقيقية حياة الآخرة وليست الحياة الدنيا فيا أيها المحرومون ويا أيها العصاة توبوا إلى الله هذا رمضان شهو المغفرة يا ناس رمضان شهو العتق من النار ألا تريدون أن تعتقوا من النار هل عندكم صك مكتوب أو عهد في أيديكم من الله أنكم قد أعتقتم من النار فلستم بحاجة إلى شيء من العمل أنتوا خلاص ضمانتوا الجنة ارتحتوا طب لو عندكم ضمان للجنة أقولوا لنا هو فين لكن ليس من أجل أن نعصي ولا من أجل أن نتحلل ولا أن نتسيب ولا أن نفرط بل لنستاد يقينا بموعود ربنا تبارك وتعالى فالناس اللي مش شغلها نار ولا جنة ولا درجات في الجنة و... و... ماذا يشغل هؤلاء امتح يفوقه انا لا ازال اصرخ في وقت يصعب فيه الصراخ متى يستيقظ هؤلاء متى يفيقون من سكرتهم وغفلتهم؟ متى يرجعون الى الله أبعد أن يأتيهم الموت نسأل الله السلامة والعافية هؤلاء أشدت الناس حرمانا ولكن هناك محرومون آخرون حتى لا يقول الجالس معي الحمد لله لست من هؤلاء إنه يخاطب هؤلاء والعياذ بالله الحشاشين والمدمنين والعياذ والمدمنين والسكارة أما نحن فليس لنا في ذلك ليس السكر موقوفا على الخمر وحده قد ذكرت لك في الخطبة الماضية أن أعداء الدين وأعداء الفضيلة والذين يكرهون لك أن تدخل الجنة وودت الزانية أن لوزنت لساء الدنيا جميعا وود شارب الخمر أن لو شرب الناس جميعاً وسكروا حتى لا يلومه أحد قلت لك أن أصحاب القنوات الفضائحية المجرمة قد أعدوا العدة لتخريب دينك ولهدم بنيان الإيمان في قلبك أو لإضعافه وتوهينه على الأقل قد أعدوا عدتهم وأجلبوا عليك وهم شياطين إنس أجلبوا عليك بخيلهم ورجلهم واستفزوك بأصواتهم المزعجة وإن كنت تظنها مضربة استفزونك بالمسلسلات والأفلام التي يقضي أمامها كثير من المسلمين أوقات طويلة فيه ناس بتيجي تصلل في المساجد أيوة بيصلل الخمس فرائض أيوة لكنه بيدور على المسجد اللي يخلص أسرع مسجد لأن المسلسلات كلها بتبدأ بعد العشاء في وقت الليل في الوقت الذي يخلو كل حبيب بحبيبه وخل الموحدون بقيوم السماوات والأرض يناجونه ويسألونه ويستغفرونه ويسترحمونه ويطلبون عفوه وإكرامه وفضله وهؤلاء قد ضيعوا أوقاتهم وضيعوا ليلهم مسلسل يجر مسلسلا وإذا شاهدت حلقة اليوم فلابد أن تشاهد حلقة الغد لأن القصة تشدك ولأن في القصة أن فتاة تحب شابا ولا سبيلا إلى أن يلتقي والوالد والوالدة ناس دقة قديمة يحاربون الحب ويحاربون العاطفة فماذا سنفعل يخططون سنفعل سنفعل ماذا طيب غدا سنرى ماذا نفعل علشان تيجي بكرة تشوف غدا ماذا يفعلون تلاقي اليوم الثاني دول بيخططوا لأنهم يهربوا وقال لها ساعة كذا بالليل وهاجي وهتستعدي ويكونوا كلهم نيمين وهب في الوقت اللي هتخرج فيه من البيت لقيت أمها صحية علشان تشرب ميا بازت الشغلانة فهنبدأ بكرة من جديد خطة خطة جديدة وانت عملت تابع وممكن كتير من المسلمين اللي بي اللي بيوحدوا ربنا وبيحبوا الرسول أنا أعلم هذا لكنه قاعد متابع ومشغول مع المسلسل يقول يا رب يا رب تهرب يا رب يا رب تهرب يا رب تخرج يا رب يسر لها يسر لها إيه يا مجنون اللهم اغفر لنا وللمسلمين جميعا يسر لها إيه يسر لها الحرام يسر لها الهرب يسر لها الزنى والعياذ بالله قادي الإعلام انظروا كيف تمكن من قلوبنا وجايبين مسلسلات تشتم في الإسلاميين وتشتم في الصف الإسلامي مرة يجيبه مسلسل الجماعة ومرة يجيبه مسلسل اسمه بابل ما عرفش إيه وكله ترياءة على الإسلاميين وعلى الملتزمين وسخرية منهم وإنهم مدمرين ومخربين وخراب البلد على أديهم وعادة والمسلمين قاعدين بيتفرجوا هو بيجي يصلي معانا هنا في المسجد بيجي يسمع الخطبة بتاعتي أو خطبة الشيخ عمر أو خطبة أخونا فلان أو خطبة فلان جاي يسمع هنا بيحضر بيقعد بيسمع وبعدين يقول يا تصور يا خن دول لو مسكوا البلد هيخربوها وهو قاعد بيسمعنا ويصلي معنا ويسألنا إذا احتاج إذا إلى شيء ويروح يقعد في المسلسل قدام المسلسل دوت يشوف الحرام هذا محروم محروم وأنا أقول هذا للنساء خصوصاً يا نساء المسلمين اتقين الله ما تضيعوش رمضان منكم بهذه الطريقة ومن المحرومين أيضا وأنا طلع من تحت الفوق من الأشد حرمانا إلى الأقل حرمانا لكن يكفيك أن تكون مشاركا في الحرمان نسأل الله أن يحرمنا من فضله ولا من رحمته من المحرومين في رمضان اللي الوقت عنده ملوش قيمة والقرآن عنده ملوش قيمة أو مش ملوش قيمة مش واخد أولوية في حياته نهاره نوم وليله خروج مع أصحابه الشباب آه ما بيعملوش معصية أيوة مش بيعودوا في قاعدة مش كويسة أيوة ما بيسمعوش أغاني لكن الليل كله بيعدي في خروج فسح وأعادات هنا وهنا وأكل هنا وهنا إحنا بالليل بقى وخلاص ما فيش صيام فسيبونا براحتنا طيب بتقرأ قد إيه في رمضان بقرأ يعني كده على قد ما أقدر صفحه صفحتين في اليوم طيب بقيت الوقت بتعمل إيه والله مش بعمل حاجة يعني فاضي أيوه فاضي أيوه حرمان هذا أنت محروم أنت محروم لما نعرض عليك الأخبار لك إن الشافعي كان بيختم ستين ختمة والبخاري كان بيختم تلتين ختمة ومنهم اللي كان بيختم تسعين ختمة في رمضان واللي كان بيختم في كل تلت ليالي واللي كل أربع ليالي وإنت بتقرأ صفحتين في اليوم؟ لا محروم أنقذ نفسك وهذه لسه الفرصة شوف إحنا كنا بنتكلم في أول يوم رمضان والنهاردة تماني رمضان أرأيتم كيف يمر سريعا أرأيتم وتاملتم إلى قول الله تعالى أياما معدودات معدودات تعدها من قلتها وسرعة مضيها فلا تحرم نفسك واحد يقول لي أنا أنا بقرأ جزء في اليوم أنا ماشي كل يوم جزء طب وليه كل يوم جزء ما أنت عندك وقت وقتك فاضي بفضل الله ليه ما يكونش كل يوم ثلاث أجزاء ليه ما يكونش كل يوم اربع أجزاء ليه ما يكونش كل يوم خمس أجزاء ليه ما يكونش كل يوم ختمة قرآن видите كل يوم ختمة كل يوم ختمة لا ده صعب قوي أنا حدثتكم في الجمعة الماضية ان شباب شباب وقفوا في المسجد الحرام في أيامنا هذه والعهدة على مشايخنا ودعاتنا الذين حدثونا بذلك وقرأ القرآن كله من بعد العشاء إلى صلاة الفجر حتى ختم القرآن في ركعة واحدة طب أنت هتقول لي طيب هو ده يعني هو أنت عايز تقولين إن ده دين هي دي سنة هو اللي ما عملش كده يكون لا أنا ما بقولكش كده لكن أنا بأسألك سؤال وأنا برضو أنا عملا أتكلم بالعمية الخطبة دي لا أدري لماذا لكن أرجو أن كل الناس تفهم ما أقول أنا أسألك سؤالا وأقول لك لو أنك مسافر إلى إلى بلد بعيدة وقد تحقق سفرك ولم يؤجل وأقبلت على فندق من الفنادق وهذا الفندق درجات وطبقات كلما صعدت إلى طبقة كلما وجدت الحال أحسن وأنظف الدور الثاني فيه من المميزات كذا وكذا وكذا وكذا لكن فيه عيوب لأنه تحت الدور الثالث فوق الطابق الثالث فيه كذا وكذا من المميزات والعيوب أقل شوية والرابع والخامس هكذا لغاية ما يقول لك بقى سبع نجوم وتمن نجوم وما عرفش إيه وكل ما تطلع فوق كل ما تجد ما هو أحسن عن أي شيء ستبحث إن كان معك المال وعندك القدرة ومن تشمحتك لحاجة ومن تشمحتك تزنق نفسك في قوضة ديئة ولا صغيرة لا شك أنك ستختار ما هو أوسع وأحسن وأنظف والخدمة فيه أسرع وأفضل وكذا وكذا طيب هذا التفاوت في الدنيا أنت لما بتعرض عليك صفقة وانت راجل تاجر وعرضت عليك صفقة أخرى بتوازن ما بين الاثنين أي أيهما أحسن أيهما أكبر أيهما أكثر مكسبا وبتوازن ما بين الاثنين طب ليه عمال توازن في أمر الدنيا أنت رجل حتى في هدومك اللي أنت بتلبسها بتنتقي أحسن ما عندك وأجمل ما عندك عشان تلبسها في المناسبة الجميلة في يوم جمعة كهذا أو في غيره يعني فاهم أنت, انت فاهم أن في تفاوت ما بين الأشياء وأن الأشياء ليست سواء ليست سواء طب ليه في أمر الآخرة كله عندك سواء ليه في أمر الآخرة تقول المهمة بس أن نحن نعديه نعدي بس نخش نعدي حتى ولو زي ما الناس بتقول كده الكلام الفارغ اللي بيسمعه حتى ولو على الحروق لا ما على الحروق ده في الآخرة صعب لأنه ممكن وانت معدي تخدشك النار عن يمينك وعن شمالك والصراط عليه كلاليب وخطاطيف من خطاطيف النار وفيه وفيه ناس زي ما فيه ناس هتطير ستطير كالبرد أو كالريح أو كالناقة السريعة جدا فيه ناس هتمشي وفيه ناس هتحبي على الصراط يمشي مرة ويكبو مرة يمشي شوية ويقع شوية وتلفحه النار مرة طب انت شوف التفاوت اهو. تفاوت تفاوت حتى في المشي على الصراط فرق كبير ما بين اللي يمر كالبرد عدى أصلا ما تعرفش هو عدى امتى واللي يمر كالريح واللي يمر ك... كالجواد واللي يمر واللي عمال يمشي ويقع. يمشي ويقع مش فيه تفاوت ما بين دول طب ما هو ده المشي في الدنيا من مشى إلى الله في الدنيا أسرع وكان لسنة رسول الله أتبع كان على الصراط في الآخرة أسرع ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه أرجع وأقول أنت ليه؟ ليه بتقرأ جزء واحد ولا جزئين ولا صفحتين؟ لماذا لا تزيد في حسناتك؟ ولا أنت عندك رصيد من الحسنات يكفيك لغاية ما تموت من تشمحتك تزود أكتر من كده؟ هل الأمر كذلك عندك؟ طبعا لا وأنا أقول هذا عن نفسي وعنك وعن من هو أفضل مني ومنك في الطاعة والعبادة لأنه فيش حد معصوم والقلوب ضعيفة والفتنة خطافة والحصن اللي تتحصن به توحيدك لله وأن يكون عملك لله فلماذا تضيع هذه الفرص الغالية؟ وأنت تعلم أن الحسنات في رمضان مضاعفة زي ما الحسنات في الحرم المكي مضاعفة أو في مكة عموما وزي ما الحسنات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مضاعفة وإن كانت المضاعفة فيها أقل من المضاعفة في البيت الحرام زي ما الحسنات في رمضان تضاعف فلماذا تضيع هذا الخير الكثير وتحرم نفسك منه وقد سمعت قول ربك عز وجل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فيا أيها المحرومون اتقوا الله عز وجل ولا تحرموا أنفسكم من فضل ربكم وها هي الفرصة لا زالت أمامكم ولا زالت أنفاسكم تتحرك في أجوافكم فلا تضيعوا أكثر مما ضاع وانتهزوا الفرصة فيما بقي لعل الله عز وجل يغفر ما قد مضى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن من المحرومين في رمضان أيضاً قاطع رحمه من قطع رحمه ولم يصلها في هذا الشهر المبارك الذي تتلاقى فيه القلوب وتتحاب فيه الأرواح فمتى يصل رحمه هذا الذي ما زال إلى اليوم من أجل مشكلة في الميراث لم يزر أخاه في رمضان بل ولم يزر أمه وأباه في رمضان فمتى إذن هذا الذي أمه تنتظره كل يوم ليفطر معها على تمرات ويسلم عليها ويتذكرها ولو بكلمات قليلة وهو لم يفكر حتى أن يرفع سماعة الهاتف يسأل عنها أو يهنئها بقدوم رمضان أو شيئا من ذلك إنه حرمان إنه حرمان وقد حذر ربنا وحذر نبينا صلى الله عليه وسلم من قطيعة الرحم قال الله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله لعنهم الله فأصم وأعمى أبصارهم وأعمى أبصارهم أصمهم عن سماع الحق والخير وأعمى أبصارهم عن رؤية ما ينفعهم ويرشدهم والعياذ بالله تعالى وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل الجنة قاطع قاطع رحم لا يدخل الجنة وأن الرحمة تعلقت بعرش الله عز وجل وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة فتعهد لها رب العالمين عز وجل أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها فيقاطع الأرحام إنك في حرمان عظيم فاليوم اليوم وبعد هذه الصلاة مباشرة اتصل وتواصل مع أهله وتصالح معهم وتقارب معهم أسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين أجمعين ومن المحرومين في رمضان أيضا من لا ينشط إلا إذا كان مع الناس، وأما إذا رجع إلى بيته فكأن شيئا لم يكن، أو من يعمل عمله ليراه الناس، هذا محروم، وإن كان يعمل كثيرا، ويتعب نفسه كثيرا، ويدئب نفسه كثيرا، لكن. يضيع عمله بالرياء والعياذ بالله وليحذر فليحذر هذا المرائي وهذا الذي لا ينشط إلا إذا كان مع القوم ليحذر قول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا نسأل الله أن نكون منهم ومن المحرومين أيضًا من يصوم في نهار رمضان ويقوم الليل ويقرأ القرآن ويجالس الصالحين ولكن أيضًا له أصحاب سوء يجالسهم في بعض الأوقات له أصحاب سوء وهو حريص على مجالسهم بحجة أنه يريد أن يهديهم أو يريد أن يرشدهم إلى الحق حتى يعرفوه كما عرفه هو أو ما إلى ذلك فبعد أن كان في مجمع للخير وللطاعة إذا به ينسل من هذا المجلس ليرجع إلى الصحبة القديمة التي لا تزال تشتم ولا تزال تسب ولا تزال تغتاب ولا تزال تخوض في أعراض الناس ولا تزال تنظر النظرة الحرام ولا تزال هذه الصحبة يحدث أحدهم صاحبة بأن الفيلم الفلاني الذي لم يأتي من سنوات سيعرضونه غدا وأن المسلسل الفلاني وصل إلى القصة وصلت إلى كذا وكذا وإنه البرنامج الفلاني بتاع فلان اللي بيدحك الناس أو بيعمل مقالب في الناس وصل للمرحلة الفلانية والنهاردة عرض كذا وحاول أن تشوف وصاحبنا يسمع وهو الصائم القائم القارئ الذاكر المجالس للصالحين يبدأ هذا الكلام يتخلل قلبه ييجي كده علشان يحرك لسانه بيحاوله ويقول يا جماعة بس إحنا في رمضان يلاقي خمسة مش واحد ولا اثنين خمسة يا عم ما تسيبنا احنا بنعمل حاج غلط هو حرام دي برامج ترفيهية دي برامج للتسليه دي برامج لكذا ده احنا بتشوف الواقع ده احنا بتشوف يسكت واحد قصد خمسة اليوم التالي حصل نفس الموقف ونفس الكلام وفي أمر أشد اليوم الثالث لقاهم بينظروا للبنات اللي ماشيين في الشارع طب يا جماعه ده احنا في رمضان بقول لك ايه بقى يعني ما احنا فطر خلاص فطرنا وجو ليل دلوقتي ما احناش صايمين واليوم الرابع فلان القارئ وفلان اللي بيصلي بالناس بيطول هو وفلان الخطيب ده مزعج وصوته عالي و... والناس بتوع المساجد دول ما بنعرفش ان منهم بسبب الميكروفونات وبدأ الكلام يدخل في الغيبة حتى في أهل الدين ولا اللي بيقرأوا القرآن ولا اللي بيصلوا بالناس ولا اللي كذا ولا كذا وهو بيسمع وشوي إذا به يندمج معهم وشوي إذا به يعود إلى مكان عليه بل أشد حرمان حرمان عظيم جدا صحبة السوء حرمان ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا فلان باسمه بعينه ليه لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا أيها الإخوة الكرام قد عرضت عليكم الصفقة الرابحة والبضاعة العظيمة جدا التي لو قدمت لها عمرك ثمنا لكان قليلا لقد عرضت عليك الجنة لقد فتح باب الريان ينادي يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان يا سلعة الرحمن هل من طالب يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكاني يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيماني يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان أخي عد إلى ربك وتُب إليه وارجع إليه واستغل هذه الفرصة الغالية التي قد لا تعوض لأنك قد لا تحضر رمضان القادم أسأل الله أن يبارك في أعماركم جميعا وفي أعمارنا جميعا لكنك لا تدري متى تموت فلا تضيع من وقتك أكثر من ما ضاع وأقول الإخواني من أهل الرشاد والخير والذين أتوا اليوم لتعلوا هممهم أكثر وأكثر وليسمعوا شيئا يزيدهم من الطاعة أكثر وأكثر أقول لهم اعذروني فإن بعض إخوانكم قد تخلف عن الرك فأردت أن أذكرهم وأن أنقذ نفسي وإياهم من السقوط في هوة الخاسرين ليلحقوا بهذا الركب المأمون الأمين بإذن الله نسأل الله أن يجعلنا وإياكم وإخواننا والمسلمين جميعا من الفائزين ونحن والله لنزكي أنفسنا والعياذ بالله إياكم أن يظن من ممن حضر هذه الخطبة أو ممن يسمعها من بعيد ويصل إليه فهم بعيد فيقول إنه يصنف الناس وكأنه معصوم لا والله لا أزدك نفسي أبدا بل الله وحده يعلم كم لنا من الذنوب والمعاصي ولكن ستره وحلمه علينا عظيم ونسأله عز وجل أن يرفع ستره عنا أبدا وأن يحرمنا من واسع رحمته ولكنها تذكرة الأخي لإخوانه وتذكرة الملهوف على إخوانه يخاف عليهم أن يحرموا أو أن يحرم هو فنسأل الله أن لا يجعلني لا أنا ولا أنتم ولا من يسمعنا من المحرومين من رضوانه أبدا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إننا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم آت نفوسنا تقوىها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا واهد عصاة المسلمين اللهم أهدينا واهد عصاة المسلمين وتبع علينا وعلى عصاة المسلمين وردنا والمسلمين إلى دينك ردًا جميلًا يا رب العالمين اللهم إنا نتوسل إليك ألا يفارقنا رمضان وألا نفارق رمضان إلا وقد غفرت لنا اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا نفارق رمضان وألا يفارقنا رمضان إلا وقد غفرت لنا وسترت عيوبنا وطهرت قلوبنا وحصنتنا ضد شهواتنا أنت ولي ذلك والقادر عليه اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نتوسل إليك أن توفق رئيس دولتنا إلى ما فيه طاعتك وإلى ما فيه الحكم بشرعك وأن تخذل أعداءه الذين يكيدون له وأن تنصره بالحق وتنصر الحق به يا رب العالمين أنت ولي ذلك والقادر عليه بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وأريد أن اعتذر إليكم عما أعلنته لكم بالأمس ولكنني لا أعلن لكم إلا بما أعلمه تقديراً لكم وصوناً لكرامتكم عندي قد أعلنت أنني مسافر صباح اليوم وبعد أن أعلنت فيكم ذلك في الساعة الواحدة والنصف تقريبا. اتصل بي أحد المشايخ الكرام الذي سيصحبني الذين سيصحبونني في هذه الرحلة وأخبرني بأن التأشيرة أيضاً لم تظهر إلى الآن وأنه قد يؤجل الأمر إلى غد أو بعد غد لا أعلم فأردت أن أعلمكم بذلك وأعتذر إليكم حتى لا يظن ظان أنني ألعب بإخواني وأقول لهم أنا هنا أنا لست هنا ليس الأمر كذلك أبدا والله وإنما لا أفعل ذلك إلا حفظاً لشأنكم عندي أحب أن أخبركم بكل ما يجد من جديد فان شاء الله نكون معكم في صلاة القيام الليلة إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى وقد دعونا بالأمس وندعو اليوم أن يقدر الله عز وجل لي ولكم الخير حيث كان وأرجو أن تنسوا مسجدكم من بذلكم وجودكم ورمضان شهر الجود نسأل الله أن يجود علينا وعليكم بفضله وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة